وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود فلما جاء امرنا باهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم وامطرنا عليهم حجاره من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتسابر وعلى الإنسان أن يتعمل هذه العقوبة الشديدة المشابهة لهذا الصريع المحرم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أي فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط جعلنا عالي قراهم أسفلها وربنا جل جلاله قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهنا في هذه السورة قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود أي وأرسلنا على قرى قوم لوط حجارة من طين شديد القوة قد ضم بعضه إلى بعض فصار حجارة كما قال تعالى وامطرنا عليهم مطر فساء مطر المندرين ثم قال الله تعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة ليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت إذا هنا التهديد لقريش الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكل ظالم لكل ظالم ظلم نفسه ويظلم الناس ويظلم فيما بينه وبين الله. فقال تعالى مسومة عند ربك أي حجارة معلمة عند الله بعلامات. وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هذه الحجاره التي أنظرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم فليحذروا أن يصيبهم ما أصابهم فهي في كل ظالم وكذلك تهديد لأهل قريش الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي عامة في هذا الأمر ثم قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المتيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاه عليكم عذاب يوم محيط وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده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 لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ وتأمل كيف أن هذا العذاب محيط فربنا جل جلاله لا يخفى عليه شيء ولا يفلت من قبضته أحد هنا انتهت قصة لوط عليه السلام وفيها بيان أن الله قد أهلش الظالمين بذنب من الذنوب وجاءت هذه القصة الأخرى فقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه الصلاة والسلام وربنا جل جلاله من رحمته أنه يرسل على الناس من قومهم لأجل أن يؤمنوا به فهم يعرفونه ويعرفون نسبه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أول ما تأتي الدعوة هي دعوة التوحيد أي قال يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ليس لكم معبود يستحق العباده غيره ولا تنقص المكيال والميزان لما أمرهم بتوحيد الله تعالى أمرهم أيضا بالعدل بين العباد لأن السعادة مبنيه على الإخلاص الله والإحسان لعبيده ولا تنقصوا المكيال والميزان اي ولا تنقص الناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم اني اراكم بخير اي اني اراكم في ساعه من الرزق وكثره نعم وخير في معيشتكم فعليكم ان تشكروا الله سبحانه وتعالى وان تؤدوا حقوق الله تعالى ثم نبههم إلى أمر مهم جدا هذا الأمر نذكره في كل صلاة بل في كل ركعة وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هذا يوم القيامة ينبغي على الانسان أن يعمل جميع الأيام يوم القيامة أي وإني أخاف عليكم بسبب شرككم وبخصكم حقوق الناس أن ينزل بكم عذاب يوم يحيط بكم فلا يفلت منه أحد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 ويا قوم أوف المقياس والميزان بالقصي ويا قوم أتم للناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم بالعدل من غير نقص ولا تبخسوا الناس أشيائهم أي ولا تنقص الناس من حقوقهم شيئا كما أنه لا ينقصهم في الكيل والوزن والعد في هذه الأمور كذلك لا نقص من, من ما يتعلق بحقوقهم المعنوية هذا الغيبة والطعن في الآخرين بغير حق هذا كله من بخل الناس ولا تعتوا في الأرض مستدين أي لا تسيروا في الأرض بمعصية والإضرار بالخلق لأن الأرض خلقت لأجل الصلاح والإصلاح ومن عصى الله في مكان فقد عصى الله في جميع الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إبقاء بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وباركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإسادة في الأرض إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية ولست عليكم برقيب أخصي أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى وتأمل هنا في هذا الخطاب وفي هذه الموعظة لأن الذي يدعو الله يدعو بطريقة يؤثر في قلوبهم بقيه الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام بقومه ما يقيه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم خير لكم من الحرام الذي تجمعونه بظلم الناس شريطه أن تكونوا مؤمنين بما جئتكم به وفي سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وذلك الحلال فيه بركة والحرام يذهب ويثنى صاحبه وما أنا عليكم بحفيظ أي وما أنا برقيب عليكم عند كيلكم ووزنكم وليس علي حفظ أعمالكم وإنما علي إبلاغكم رسالة الله يعني لا يستطيع أحد أن يجبر الناس على شيء من الأشياء إنما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل إلى الخير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوه فمن الذي أصابك تأمل هذه الآيات اخ الكريم متدبر في طريقة الأنبياء وكيف أن هذه الصلاة أصبحت سبة ظاهرة عند شعيب قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أي أو تأمرك صلاتك أن نترك فعل ما نريد في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان هكذا اعترضوا عليه طبعا في حقيقة الامر الصلاة هي يعني يخشع فيها الإنسان فيخشع خارج الصلاة فتأمره الصلاة بالمعروف تنهاه عن المنكر اطلب ما اوحي ليك من الكتاب واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع منه. يعني الصلاة تجعلك تصنع العمل الحقيقي لكن هكذا اعترضوا وقال له إنك لأنت الحليم الرشيد أي قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم إنك يا شعيب لانت الحليم الرشيد في امرك لنا بتركي عبادة الأصنام وتركي بخس الناس يعين بذلك وصفه عليه السلام بالسفه والجهل وهذا طبعا في كل زمان ومكان تجد أصحاب السوء يصفون الاخيار بالسفه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 النبي قال شعيب لقومه يا قوم أخبروني عن حالكم ان كنت على بوهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة وما أريد أن انهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي وما توفيقي إلى الفصول على ذلك إلا بالله سبحانه عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع. إذن لما اتهم قوم شعيب شعيبا عليه الصلاة والسلام بأنه يأمرهم بالقطيع لآبائهم التهموه بالسفه وعنوا بقولهم إنك لئن الحليم الرشيد نسبته إلى السفه والغي على طريق التهتم شرع في إبطال ما قالوا ونفى هذه التهمة عن نفسه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وعلم من الله فيما أمرني أن أدعوكم إليه من توحيده وفيما انهاكم عنه من ظلم الناس وأعطاني الله من فضله مالا حلالا طيبا أفأتبع الضلال وأظل كما ضللتم ثم تأمل ماذا لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه حتى يجعلها كل إنسان في طريق في حياته يأمر الناس بالمعروف فيأتيه في وينهاهم عن المنكر فلا يأتيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي وما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعل خلافه وذلك ينبغي على سنة أن يطبق حتى جاء في الصحيح يؤثى الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلا قد كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وآتيه نسأل الله العافية والسلامة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي ما أريد بنصيحتي لكم إلا إصلاح أموركم وأحوالكم ونفعكم في دنياكم وآخرتكم بقدر جهدي وما توفيقي إلا بالله يعني حتى لسا قد يذكي نفسه أن التوفيق من عند الله ولذا نحن نطلب الهدايه من الله في كل صلاة في كل ركعه أي وما الحق في ما أريده وتيسير الخير لي إلا بإعانة الله وحده عليه توكلت وإليه أني أي على الله اعتمدت وفوضت إليه جميع أموري وإليه وحده أرجع بالتوبة والطاعة والدعاء هنا ذكر الأخوة أيضا بعد هذا الأمر قد ذكروا ما يتعلق بفوائد هذه الصفحة المباركة فقالوا من فوائد الآيات من سنن الله إحلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفضعها حرمه نقص الكيل والوزن وبخص الناس حقوقهم وجوب الرضا بالحلال قل فضل الأمر بالمعروف أنه عن المنفر ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى الله عنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد